أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَاجِبٌ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رجل منكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصرة واذكروا إذ جعلكم خلفاء فأذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا قالوا أجئتنا وَدَمَّا رَحْفَ وَلَجْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آثَانا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عليكم من ربكم رجس وغضب قال قد وفا ريس من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها الله بها من سلطان أتجابلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكما نزل الله بها سلطان فانتظرون فاقوم من المنتظرين انتظروا اني ماكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا نَغُوبُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ فَخَصَنَّادَ بِرَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَفَطَنَّادَ بِرَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ فَخَصَنَّادَ بِالَّذِينَ كَذَّبُوا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالُوا يَا مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ ربكم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 ولا تمسوا بسوء ان فاخذكم عذاب اليم ولا تمسوا بسوء ان تاخذكم عذاب